كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَ وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وقال الكافرون هذا ساحر كَذَّابَ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 وَإِنَّكَ فِرَ مِنَ الْخُلَقَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخَرَّ راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلف وحسن مآب يا داوود اننا جعلناك خليفته في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 فويل للذين كفروا من النار أَمْ نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته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 فاد هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم ما يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شَكه أأَزواجه فَوجُُّ قَتحِم معكُمْ لا مَ الرَّرحَبَ بِهِمْ إَِّهُم صَال النَّار قال بَْآتُمْ لا مَ الررحبَم بِكم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 ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الغفار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 يا ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا وَنَفَخْتُ ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من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 ولتعلمن نبأه بعد حين